رَهُمْ مِنَ الْآبَاءِ مَا فِي مُزْدَجَر حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تَغْنِي النُّذُرُ فَأَكْوَلَ عَلَيْهِمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِي لَا شَيْءَ نُصُرُ وَالشَّعْنِ إِذْ صَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ مُّهْطِعِينَ إِلَى الْجِدَاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونُهُ وَالْجُذَامُ فجع ربه أني مغلوب فانتفذ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمذ وفجرنا الأرض علونا فالتقى الماء على أمر قد قدر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 ولقد يسكرنا القرآن للذكر فعلم مدكر كذب سعاد فكيف كان عذاب ونذر إنا أرسلنا عليهم بيحا صبصرا في يوم نحس مستمر تَلْزِي عَنْكَ أَنَّهُمْ أَعْجَازٌ أَخْلِمُ الْقَائِدَ فَكَيْفَ كَانَ عَدَادُهُنَّ نُدُرَ وَلَقَدْ يَسْتَغْنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَأَلْمُ الدَّكِرِ كَذَبَ السَّمُودُ بِالْنُدُرِ فَقَالُوا أَبْشَرًا مِنَ الْوَاحِدِ النَّسْتَبِعُ إنا إذا لفي ضلاب وسعب ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مغسل الناقة كثمة لهم فارتقبهم واصطبروا ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شذ مفتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذاب ونذر إنا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 نجلناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نبذي من شكر ولقد أنزرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عبادي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذاب ونذر ولقد يسترن القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آن فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عديد مقتدر أكثاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتقر تهزم الجمع ويولون الزبر ذل الساعة موئدهم والساعة أدها وأمض إِنَّ الْمُجْرِمِينَ يَظْلَمُونَ وَالْعُبْدُ يَوْمَ يُسْحَبُونَ في النَّارَ عَلَى وَجْهِهِمْ زُوْقُ مَسَّةَ قَبْضٍ إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَ لَهُ بِقَدَرٍ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلتنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إِنَّ الْمُسْتَقِيمَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَنَهَرَ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ